وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّ كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَمْعِ فَمَنْ يستمع الآن الْآلاءَ يَجْدَ لَهُ شِهَابًا بَرَصَدًا وَأَنَّ لَا نَدْرِ أَشْرَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَنْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا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 فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم من قد أبلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا